ارواح السعد شمال الغير ما غنابا والله الكرم والجود يزهابا يا حي حي ويا ويا والله والجود يا حي حي ويا الغيث لا من نزل استاذ نهضابه يقول بعدها لذن بسكيك من راي اكون اتهل الذوق من سي العين لا غمضت تشكيلها من خوف حيل مر بضرب وتعاي روحي وروح اللي فتح بابا يا قمة المجد يا عشقي ويا طاي اجبالك اللي يحي العز مرقابة تكونت من شموخك يا بعد حي mm yeah.